وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء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 خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قاد أنفأ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين هتدوا زادهم هدى الساعة أن تأتيهم بوته فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتكم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم.